بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم المسنق رحمه الله تعالى وشروط الراوي اربعه وشروط الراوي اربعه بعد ان بين لك ان الخبر وكبال وصوله اليه يقسم الى متوافق واحد والمتوافق كما سبق انه لا يوحد في عداله روافي بل لا يوحد في إسلامه فضلا عن عداله في غير الاسلام وبقي الأحاد وذكر ما يتعلق به من حيث القبول والرد ومن حيث جواز تعبد به عقلا أولا ثم قال وشروط الراوي أربعة إذن الراوي الذي ينقل لنا الخبر لابد من وجود صفات إن وجدت في الراوي رجحنا اعتقاد صدقه على كذبه لأنه كما سبقنا راوي الحديث حديث الأحاد قد يكون يبحث عن عن عدالته وضبطه لماذا؟ لأنه ليس كالمتواتر لأنه لا يفيد العلم لماذا لا يفيد العلم؟ على حسب ما قرره المصنف لأن الراوي يحتمل الصدق والكذب يحتمل الصدق والكذب إذن لابد من وضع قيود وشروط وضوابط من أجل أن يعين الراوي الذي يقبل أو تقبل روايته من عدمه حينئذ لما كان البحث في الأحاد من حيث القبول والرد وهذا متوقف على معرفة الاسناد والاسناد كما هو معلوم أنه من مبحث أو من موضوع علم الحديث علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى به أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود والسند الإخبار عن طريق متن إذا السند هو الطريق الذي يحكي لنا المتن والمتن, والمتن من تهى إليه سند من الكلام إذن عندنا السند وعندنا متن والسند والمتن هما موضوع علم الحديث يبحث بالسند من حيث القبول والرد يعني متى ما توفرت الصفات المعتبرة في قبول رواية الراوي حينئذ وجد قبول الحديث وإلا ردت عليه وشرط الراوي وشروط الراوي أربعة يعني الشروط التي تعتبر في تحقق صفة القبول في الراوي أربعة بالسقراي كلام أهل العلم الأول الإسلام الاسلام الإسلام هنا قال الإسلام وهذا يقابل المتواتر هناك لأنه قال لا يعتبر إسلامهم وهنا قال الإسلام إذن الإسلام شرط في قبول خبر الأحد هذا مقصود شرط في قبول خبر الأحد الإسلام إذن الشرط الأول الإسلام إن وجد الإسلام مع بقية الشروط ترتب عليه لماذا؟ لأننا نقول هذا شرط والشرط يلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجود الإسلام لابد أن يكون راويا فنقبل لا وإنما كل من انتفى الاسلام انتفى القبول لماذا؟ لأنه شرط والشرط يلزم من عدمه العدم حينئذ يلزم من عدم الإسلام عدم قبول رواية الراوي والإسلام هذا شرط للاداء لا للتحمل لأن عندنا أداة وعندنا تحمل التحمل هو السماع أو كتابة الحديث والأداة هو إبلاغه للغير إبلاغه للغير متى يشترط الإسلام؟ نقول يشترط في الأداء لا في التحمل فلو تحمل كافر ثم أدى بعد إسلامه قبل منه لماذا؟ هنا انتفى الإسلام وقت التحمل لا وقت الأداء والمعتبر عند أهل الحديث ما هو المعتبر أن يؤدي ويبلغ الحديث مسلما فإن حفظه أو سمعه أو كتبه وهو كافر ثم اسلم فاداه قبل منه فلو اداه وهو كافر لم يقبل منه إذا نقول الإسلام هنا هذا شرط بالإجماع وهو شرط للأداء لا للتحمر. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور هذا سمعه وهو كافر قبل إسلامه لأنه كان أسيرا من بدر ثم أداه بعد إسلامه ثم أداه بعد إسلامه ولذلك قال ابن حجر هذا دليل على أنه على أن أهل الحديث إنما يشترطون الإسلام في الأداء لا في التحمل في الأداء لا في التحمل فلا تقبل إذا اشترط الإسلام حينئذ لابد من مسائل تتفرع عليه قال فلا تقبل والفاء للتفريع هذه فلا تقبل رواية كافر الكافر لا تقبل روايته فإذا أخبرنا مخبر وهو كافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا نقول لا نقبل روايته لماذا؟ لأنه لا يؤمن عليه الكذب هو عدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يؤمن عليه أن يكذب وأن يفتري إذن نقول من شرط قبول الخبر أن يكون مسلمة. فإن كان كافرا فحينئذ نقول لا لا يقبل خبره فأي خبر يصدر عن الكافر فالأصل فيه, عدم القبول. فالأصل فيه عدم القبول والمراد بالكفر هنا الكفر الذي يخرج به الإنسان عن الملة كاليهودية والنصرانية أو الكفر الذي يكون لا بتأويل حينئذ يدخل في هذا قوله فلا تقبل رواية كافر ما المراد بالكفر هنا؟ لان الكفر أقسام كفر متفق عليه كاليهودية والنصرانية فلو خرج به الإنسان عن الملة بيهوديه أو نصرانية نقول لا يقبل خبره كذلك لو كفر ببدعة مكفرة لا بتأويل يعني لا باجتهاد لا بنظر لا ببحث فحينئذ نقول هذا كفر لكنه لا بتأويل هذا أيضا لا تقبل روايته قولا واحدا فلا تقبل رواية كافر الحاج رحمه الله تعالى ذكر في شرح النخبة أنه لو أطلق القول بعدم قبور رواية الكافر وكثير من الطوائف يكفر بعضهم بعضا لما جعل ضابطا للرد من حيث الكفر عدم قال إذا لابد من ضبطه بما الكفر الذي يمكن أن يكون صاحبه لا تقبل روايته فيما إذا أنكر امرا معلوما من الدين بالضرورة فيما إذا أنكر امرا معلوما من الدين بالضروره حينئذ نقول هذا إذا ضم إليه من كان صفته هذه يعني أنكر أمر معلوما من الدين بالضرورة هو الذي لا تقبل روايته وما عداه فلو وقع في بدعة مكفرة إذا ضم إليه التقوى والورع والضبط والصدق حينئذ قبلت روايته إذا نقول فلا تقبل رواية كافر ما المراد بالكافر الذي ترد روايته نقول من أجمع أهل العلم على كفره كاليهود والنصران يعني لو خرج مسلم من اليهودية والنصرانية أو جاء خبر عن اليهود والنصارى قل لا يقبل لماذا؟ لكون الخبر مستنده أو مصدره كافا طب لو كان مسلما ثم كفر ببدعة كفر وكل حدث يطلق عليه أنه بدعة في الدين سواء كان مكفرا أو مفسقا او غير ذلك لو كفر ببدعه نقول لا بد من النظر اما ان تكون هذه البدعه بتاويل او لا ان كانت بتاويل سياتي ان المصنف يستثني منها غير الداعيه وما لم يكن بتاويل وما لم يكن بتاويل فحينئذ يدخل في قوله فلا تقبل روايه كافر طيب ما, ما الضابط في الكفر هذا الذي يكون بغير تاويل نقول من أنكر معلوما من الدين بالضروره وما عدا ذلك اذا انضم اليه ما يكون شرطا في قبول رواية الراوي كالصدق والضبط الاخري فحينئذ تقبلوا فحينئذ تقبل أما من أتى ببدعة مغلظة مكفرة وأجمع أهل العلم كمن ادعى علي رضي الله تعالى عنه اله مثلا يقول بدعة مكفرة ولا, ولا خلاف بين أهل العلم في كفر معتقده قال ولو ببدعة فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة يعني ولو كان كفره بسبب بدعة حينئذ إذا قابل الكافر بالبدعة المكفرة يكون الكافر الأول فيما هو ظاهر كلامه الكافر الأصلي الكافر الأصلي فلو سمع يهودي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر لا نقبل روايته لأنه ليس بمسلم لو سمع نصراني كذلك لا نقبل روايته لأنه ليس ليس بمسلم والعجب أن الناس الآن وقع عندهم فتنة وهي مشاعب أنه سجل ارواح ال الناس يعذبون في القبور وجاءت عن طريق شيوعية وتجد الأغبياء من المسلمين يسجلون ويوزعون ويقولون هذا خبر ثابت وهذا خبر حق نقول الآن نقرر قاعده فلا تقبل روايه كافر هل يقبل أو لا يقبل لا يقبل وتجد يعني طلاب علم يعني يحتارون في الأمر هل نصدق ولا لا نصدق هذا من عجائب الدهر طلاب علم بل بعضهم دعاة يستغرب أو أنه يعني يقف أو يحتار هل نصدق أو لا نصدق ثم أيضا هو مخالف لأصل إلا العذاب القبر هذا لو قيل بجواز كشفه فهو لبعض لا لكل وهذا قد أصبح كل مصر غيب هذا ثم لو فتح الباب وسجلت مثل هذه الأشياء غدا يأتون بمرئيات اليوم بصوتيات وصدقنا غدا تجد اشرطه الفيديو وترى القنوات يقول هذا عذاب القبر انتم مسلمون صدقتم الاول لم لا تصدقون الثاني وغدا قد ياتوك باشياء اخرى صوت جبريل والى اخره فاذا فتح الباب مثل هذه الامور ما تغلق فلذلك نقول فلا تقبل روايه كافر سواء كان يهوديا او نصرانيا او شيوعيا ولو ببدعه ولو ببدعه يعني ولو كان كفره بسبب بدعه فالبدعة المكفرة سبب لرد, لرد الرواية، البدعة المكفرة سبب لرد الرواية، إلا المتأول. حينئذ إلا المتأول قوله إلا المتأول تفهم منها أن المصنف خص قوله ولو ببدعة خص به صاحب البدعة غير المتأول، ومرادهم بالمتأول الذي استند إلى الكتاب والسنة، الذي استند إلى الكتاب والسنة، فأداه إلى أن وقع في بدعة. وهذه البدعة تكون مكفرة إلا أنه لو كفر حينئذ تقبل روايته تقبل روايته خاصة اذا انضم إليه الضبط والصدق ولو ببدعة إلا المتأول إلا المبتدع الذي كفر بسبب بدعته لكنه متأول أي مسند للكتاب والسنة حينئذ يقبل لوجود الصدق والضبط إذا لم يكن داعية إذا لم يكن داعية يعني إذا لم يدعو إلى بدعته إذا لم يروي ما يؤيد بدعته لأنه متهم حينئذ لماذا؟ لأن الهوى يزين له تحسين البدعة فحينئذ لا يؤمن عليه أن يضع أو يزيد حرفا أو ينقص حرفا من الحديث مثلا من أجل أن يروج بدعته فلما كانت الرواية التي تؤيد بدعته مضنة لترجيح الكذب على الصدق قدب في هذا النوع وما عاده فيكون حينئذ على على الاصل على الاصل إلا المتاول اذا لم يكن داعيه اذا لم يكن داعية فان كان داعيه لم تقبل رواياته لم تقبل روايته إذن المتاول فرق فيه ان كان مبتدعا داعيه الى بدعته فهذا لا تقبل رواياته وإن لم يكن داعيا إلى بدعته فحينئذ تقبل روايته قال ابن حجر رحمه الله هذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الائمه وهو أن رواية المبتدع تقبل متى إذا لم يكن داعيا إلى بدعته فإن كان داعية إلى بدعته قال ابن حجر وغيره كالنووي أنه لا لا تقبله الذي رجحه الصوت في ألفيته في ظاهر كلامه يعني في ظاهر كلام الإمام أحمد أنه فرق بين المبتدع الداعي وغير الداعي لأنه قال أو ورد عنه أنه قال يكتب حديث القدري يكتب حديث القدري إذا لم يكن داعية يكتب حديث القدري إذا لم يكن داعية قالوا أصحابه قالوا والقدرية عند الإمام أحمد كفار إذن هم أصحاب بدعة مكفرة فقال الامام احمد يكتب حديثه اذا لم يكن داعيه فان كان داعيه فلا ولا كرامه فلا ولا كرامة إذن نقول الشرط الاول انه لا بد أن, ان يكون الراوي مسلما يكون الراوي فحينئذ لو لم يكن مسلما كالكافر الاصلي او المبتدع الذي كفر ببدعته وليس متاولا فحينئذ ترد روايته ترد روايته فان كان صاحب بدعة مكفرة لكنها بتأويل يعني اجتهد فوقع في هذه البدعة ولو كفرة حينئذ إذا لم يكن داعية قبلت روايته وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وعنه رواية أخرى بالرد مطلقا بالرد مطلقا لكن كثير من المحققين يرون أن مدار البدعة وعدمها على الصدق متى ما ثبتت الثقة ثقة الراوي وكان صادقا سواء كان داعية أو لا حينئذ تقبل روايته ولذلك في الصحيحين عن بعض اهل البدع وهم دعات ولكن خرج لهم رباب الصحيح من أجل ماذا من أجل أن مدار الرواية على الصدق فمتى من ضم إلى صاحب البدع صدق وضبط وتقوى وورع حينئذ تقبل روايته لماذا لأنه إن كان ورعا وإن كان تقيا هو يعتقد ماذا يعتقد أنه على حق ولذلك ابن حزم شنع على من يشترط هذا يقول كيف تشترطون في المبتدع هو في باب المعتقد المبتدع يقول كيف تشترطون في قبول رواية المبتدع إن لم يكن داعية هو يعتقد أنه حق وأنه من الإسلام وكل من اعتقد حقا فالأصل أنه, أنه يكون داعية فالأصل أنه يكون داعية فعليذي اشتراط كونه داعية إلى بدعته أو لا هذا ينظر فيه من جهة الصدق و ما ينضم إلى الراوي من التقوى والورع، فإن وردت فحينئذ العصر القبول وإلا إذا وردت التهمة العصر العدم الثاني الشرط الثاني قال والتكليف يعني يشترط في الراوي الذي تقبل روايته أن يكون مكلفا أن يكون مكلفا والتكليف صلح أهل العلم إذا اطلقوا مرادهم به البلوغ والعقل البلوغ والعقل إذن يشترط التكليف بأن يكون الراوي الذي تترجح أو يترجح صدقه على خطئه وكذبه أن يكون مكلفا أن يكون مكلفا قال حالة الأداء حالة الأداء والأداء قلنا المراد بها إبلاغ الحديث للغير ليس كالتحمل ليس كالتحمل إذا التكليف المراد به البلوغ والعقل واشتراط العقل هذا بالإجماع لماذا قالوا إذ لا وازع لغير العاقل يمنعه من الكذب هو ما يميز بين كذب وغيره أصلا فحينئذ كيف قال أنه تقبل روايته ولذلك شرط العقل هذا للتحمل والأداء فيفصل في كلام المصنفون لأنه أطلق يقول التكليف المراد به العقل والبلوغ والعقل هذا ليس للأداء فقط وإنما للتحمل والأداء فهو شرط فيهما وأما البلوغ فهو شرط في الأداء كما قال المصنف كما قال المصنف اذا العقل شرط لصحه الروايه او لقبول رواية الراوي هو اصل الضبط والبلوغ هو الوازع عن الكذب ولذلك الصغير الصبي لا يقبل خبره والمجنون كذلك لا يقبل خبره لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخاف ولذلك اتفق الصحابه على قبول اخبار اصاغر الصحابه كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن ماشين والضرائب متى إذا أدوا ذلك بعد البلوغ تحملوا وهم صغار ثم أدوا ذلك بعد البلوغ وحينئذ يكون البلوغ شرطا للأداء لا للتحمل شرطا للأداء لا للتحمل بل كان كثير من أهل الحديث يأتون بأبناء في المجالس مجالس روايه الحديث من أجل أن يكتب ولذلك يذكرونهم وكتبه وضبطه حيث السعد اختلف متى يكتب الصبي وقيل خمس سنين وقيل بالتمييز إلى آخر خلاف لكن قال السيط رحمه الله كتبه وضبطه حيث السعد وإن يقدم قبله الفقهاء أسد وكتبه أي كتب الصبي صغير وكتبه وضبطه يعني تشكيله حيث السعد متى ما كان مستعدا عقليا فليجلس وليكتب وليضبط وإن يقدم قبله الفقهاء أسد هذا على طريقة الأقدمين أنه كان يقدم الفقه على دراسة الحديث إذن والتكليف هو الشرط الثاني حالة الأدائه نقول العقل اجماعا اذ لا وازع لغير عاقل يمنعه من الكذب والبلوغ عند الائمه الاربعه لاحتمال كذب من لم يبلغ كالفاسق كالفاسق بل اولى لا لأنه غير مكلف لا يخاف العقاب الصبي قد يكذب فلو ادى قد يزيد قد ينقص لانه لا يخاف بل لا يدرك قدر الحديث ولا اداء الحديث ولا ما يترتب على كذبه ونحو ذلك ولذلك قيل البلوغ شرط للاداء لا للتحمل والعقل لهما معا والضبط أي وشرط الثالث الاعتبار قبول رواية الراوي الضبط ولم يقيده بالتمام هنا لماذا؟ لكون الشرط عاما لمطلق الرواية التي تقبل والذي يقبل لا يختص بالصحيح لذاته بل قد يكون صحيحا لذاته لغيره حسن لذاته حسن لغيره فحينئذ يشترط مطلق الضبط للتمام لأن المبحثون مبحث عام والضبط سماعا وأداء الضبط لعله يغير اللفظ والمعنى لعله يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به والمراد به غلبة ضبطه غلبة ضبطه لماذا لأن الخطأ اليسير بد من هو بشر هو هو بشر فهل إذن إذا وقع في سهو ما أو غلط ما ونحو ذلك يقبل ويكون تام الضبط يوصف بكونه تام الضبط وإذا قولنا بغيره لانه كيف يحكم عليه بكونه ضابطا يقارن بينه وبين غيره من الائمه الحفاظ والضابطين فان وجد انه موافق لهم في الغالب او الاغلب الاعم عد ضابطا والا عد ليس ليس بضابط والضبط سماعا واداءا ان يؤدي ما تحمله على وجهه من غير زياده فيه ولا نقص سماعا واداءا يسمع فيكتب أو يحفظ فلا يزيد ولا ينقص ثم يؤدي ذلك كما سمعه يؤدي ما سمع كما سمع لا يزيد ولا ينقص ولا يضر يسير خطأ إلا عدم سلامة وهذا يكاد يكون اتفاق بين أئمة الحديث والضبط سماعا واداء والحكم على الراوي بكونه ضابطا هذا كما ذكرناه أنه إن وافق في الغالب الائمه الحفاظ الضابطين حكم بضبطه والا والا فلا والعداله الشرط الرابع في من تقبل روايته او ترد العداله ان يكون عادلا وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع والعداله لغه التوسط في الامر من غير زياده ولا نقصان وفي الصلاح صفه راسخه في النفس تحمله على ملازمه التقوى والمروءه وترك الكبائر والرذائل بلا بدعه مغلظه يعني من كان اتيا به الواجبات مجتنبا للكبائر والمحرمات واقفا مع ما يخرم المروءه متلبسا بالاداب والاخلاق من اتيا بما يحمده الناس مجتنبا ما يذمه ويبغضه الناس هذا هو العادل وتام العداله والعداله اجماعا فلا تقبلوا من فاسق وهذا منصوص عليه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اي تثبت كما هو في القراءات الاخرى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق فاسق يعني من اتصف بالفسق فتبينوا فتثبتوا اذا لا تقبلوا خبره هكذا وانما لابد من التبين والتثبت فلا تقبلوا من فاسق إلا ببدعة متاولا صاحب البدعة في الموضعين سواء كانت البدعة مكفرة أو مفسقة قد يكون صاحب هوا غير متأول مستند إلى عقله دون كتاب أو سنة هذا لا حكم له ولا يلتفت إليه وأما صاحب البدعة المتأول الذي اجتهد وطلب الحق ونظر إلى الكتاب والسنة وكان مستنده قول الله تعالى قول رسوله صلى الله عليه وسلم هذا امره اخف هذا امره أخف واهل البدع ليسوا على مرتبة واحدة هذا لابد من الوقوف مع أهل البدع ليسوا على مرتبة واحدة واذا كانوا كذلك فحينئذ يكون التعامل معهم على ها على تفاوتهم ومراتبهم في بدعهم ولذلك وقع الخلاف عند ائمه الحديث ائمه السلف في التفريق بين مبتدع ومبتدع بين بدعة وبدعة بدعة مكفرة مؤول أو متاول وغير متأول بدعة مفسقة متأول إلى اخره لو كانت على مرتبة واحدة لما اختلفوا لو كان أهلها على مرتبة واحدة لهجروا كليا ولكن لما وقع التخفيف ولما وقع الاستثناء حينئذ علمنا أن البدعة تختلف وحينئذ نكون أهلها على طبقات ومراتب إلا ببدعة متأولة متاولا عند ابي الخطاب والشافعي وهذا ما يسمى بالفسق الاعتقادي لانهم يقولون ما كان متاولا ببدعه مرادهم البدعه الاعتقاديه يعني امر اعتقادي كالامور الصفات ونحوها واما الجوارح فهذا العصر انه لا يغتفر لماذا لعدم الشبهه ولانها داخله في مسمى العداله نقول عدالة ما هي سلامته من ترك الواجبات وفعل المحرمات فعنئذ لو فسق من جهة الجوارح ليس كمن فسق من جهة الاعتقاد متاولا, متأولاً. وهنا نفرق في الفسق فسق اعتقادي وفسق عملي وهناك يذكرون عند المتاخرين بدعه اعتقادية مكفرة فقط ونضيف إليها بدعه أيضا مكفرة عملية لماذا؟ لأن الكفر قد يكون اعتقادا وقد يكون عملا هو ضد الإيمان فنقول الكفر ضد الإيمان كما أن الإيمان يكون قول اعتقاد وعمل الكفر ضده يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل يعني قد يكفر عملا ولو لم يعتقد وقد يكفر باللسان ولو لم يعتقد وقد يكفر بالاعتقاد ولو لم يعمل وكذلك الإيمان مركب من ثلاثة أركان وأعمال الجوارح كما هو منهج السلف ومذهب السلف أنه داخل في مسمى الإيمان ولذلك يذكرون في كتب المصنع عند المتأخرين تنبه لهذا طالب العلم البدع المكفر وصبيل اعتقادية ولا يذكرون العملية وهنا يذكرون البدع المفسقة الاعتقادية والعملية لماذا؟ لأن أكثر المتاخرين شاعرة وهم عندهم الكفر اعتقادي فقط ولا يكون الكفر عمليا وهذا ليس بصحيح هذا بل هو مذهب الجهم من عصر الكفر في الاعتقال انه لا كفر الا بالاعتقال هذا مذهب الجهميه قال والعدالة فلا تقبل من فاسق لان الخبر امانه علل بعضهم لان الخبر امانه وظنه شوكاني والفسق القرطبي رحمه الله قال لان الخبر امانه والفسق قرينه تبطلها الخبر امانه والفاسق لا امانه لها لا لا امانه له إلا ببدعه اي الا من فسق من جهه الاعتقاد لا من جهه الجوارح عند ابي الخطاب والشافعي عند ابي الخطاب والشافعي هذه اربعه شروط الاسلام والتكليف والضبط والعداله لا بد من وجودها اربعه واهل الحديث يذكرون اثنين فقط ويدرجون تحت بعضها تحت بعض لناقل الاخبار شرطانهما عدل وضبط ان يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا اخر مروءه ولا مغفلا يحفظ ان يملي كتابا يضبط ان يروي منه عالما ما يسقط ان يروي بالمعنى وضبطه عرف غالبا وافق من به وصف هكذا قال الصوت في عرفيه المصطلح والمجهول في شرط منها لا يقبله فمن جهل عينه مجهول ما هو المجهول الذي لا تعرف عينه عن رجل حدثني رجل هذا ما عرفت عينه او سماه حدثني زيد وزيد هذا لا يعرف لم يزكه أحده ويجراحه لم يرو عنه إلا شخص واحد نقول هذا مجهول، والمجهول في شرط منها يعني لا يعرف هل هو مسلم أو لا هل هو مكلف أو لا هل أدى مكلفا هل تحمل عاقلا هل هو ضابط هل هو عدل إذا لم يعرف قال لا يقبل, لا يقبل لماذا لأن هذه شروط وجودية ليست بشروط عدمية لو كان شروطا عدمية قصص أصحابنا الأصل لكن لا يمكن أن يكون الإنسان في الأصل ضابط أو في الأصل المسلم الذي كان نشأ بين مسلمين ولا يكون الأصل أنه عدم وإنما هذه شروط وجودية وإذا كان شروط وجودية لابد من التحقق ولابد من التثبت لابد من العلم فحينئذ نكون العلم بالوجود وليس عدم العلم بالوجود هو الشرط يعني هل يشترط أننا نعلم فسقه أو سلامته من الفسق أو الاصل العلم بعدم الفسق الأول لماذا؟ لأن العدالة وجود ولابد أن نثبت العدالة بعلمنا بالعدالة أما عدم علمنا بالعدالة ليس بعدالة عدم علمنا بالفسق ها ليس بتعديل له من جهة الفسق وهل مجرى حينئذ نقول هذه الشروط الأربعة إنما هي شروط وجودية والشيء إذا كان مشروطا للوجود لابد من تحققه وجوده بالفعل ولابد من تعلق الإدراك والعلم به وإلى الأصل عدم عدم وجوده ولذلك نقول ما شك في ركن فكتركه هكذا المذهب ما شك في ترك ركن فكتركه كانه تركه لماذا؟ الشك هنا غير معتبر لأن هل فعل أو لم يفعل الأصل عدم الوجود والركن مطلوب وجوده إذن لابد أن يعلى ويتحقق أنه ركع أو قرأ الفاتحة أو أنه سجد فإذا لم يتحقق أنه سجد فالأصل عدم السجود فإذا لابد أن ياتي به فإذا شك في السجود سجد أو لم يسجد نقول أصل انه لم يسجد فإذا شك في الركوع الركع أو لا هل شك في الفاتحة القراء القرأ أم لا نقول الأصل عدم القرأة لماذا؟ لأن هذه أركان وجودية والشيء إذا كان وجوديا يتعلق العلم بوجوده وعدم العلم هذا ليس بشيء والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي وهو مذهب الجمهور قول الجمهور أنه لا يقبل مطلقا وعنه أي عن إمام أحمد روايه أخرى إلا في العدالة إلا في العدالة لأن الشرط عدم العلم بالفسق ليس العلم بالفسق لا نقول العكس هو الأصح وعنه إلا في العدالة يعني مجهول العدالة ها يقبل أما مجهول الإسلام ومجهول الضبط ومجهول التكليف نقول هذا لا يقبل حينئذ يكون اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء اتفقوا على أن الجهل بالإسلام وبالتكليف وبالضبط لا يقبل ويكون الخلاف في الرابع فقط وهو العدالة الجهل به بالعدالة. الخلاف في مجهول العدالة أما مجهول الإسلام والضبط والبلوغ فلا فلا تقبل قولا واحدا ولا فرق في الشك في العدالة وباقي الشروط لا في الشك في وباقي الشروط فلا يفرق بينهما والقياس على الشهادة كما ادعاه بعضهم لماذا لأن الشهادة لابد أن يكون ها لابد أن يكون عدلا لابد أن يكون عادلا والقياس على الشهادة يعني شهادة مجهول العدالة لا تقبل يعني نقيسه على ماذا يكون العكس هو الدليل عدالة الشاهد لابد أن تكون معلومة وأشهد ذوي عدلي ممن ترضون من الشهد ولا ترضى الا من كان عادلا حينئذ نقيس الراوي على الشاهد حينئذ لابد من العلم بالعداله على العكس من يستدل بالتفريق بينهما، بل هما سيان والمجهول في الأصل غير عادل، والمجهول في الاصل غير غير عادل. قال وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة، كمذهب أبي حنيفة، لأنه لا تقبل عنده إذا كان مجهول الإسلام أو التكليف أو الضبط واستثنى مجهول العدالة فتقبل. وبعضهم يرى أن الأصل في المسلم العدالة وهذا توسع فيه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في مسألة العدالة ان نقول كيف تثبت العدالة إما بالاستفاضة اما بالنص إما بالاستفاضة نكون يكون مشهورا كالإما الأربعة كالبخاري كمسلم بزرعه بحاتم الى اخره نقول هؤلاء مشهورون بالعدالة فلا يسألوا عنهم أو بالنص من إمام عالم بأسباب الجرح والتعديل الى اخره بأن فلان العدل اثنان زكاه وعدل الأصح عدل واحد يكفي أو جرح أو كان مشهورا زاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرح وأبو يوسف من هو يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى بأن كل من عرف بطلبه للعلم فهو عدل حتى يثبت الجرح حتى يثبت الجرح وأبو زاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل الى ظهور جرح فالاصل العداله الا العداله قلنا هذا وابو رد عليه رحمه الله تعالى اذا للاصفاضه والشهره بها تعلم العداله الثاني نقول بالتنصيص من عالم والاصح انه يكفي واحد لو نص عالم امام في الجرح والتعديل على ان فلانا عادل نقبل والقول بانه لابد من اثنين قول مرجوح بل اكثر اهل العلم على انه حديثين على أنه يكفي واحد واثناني إن زكاه عادل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح فلو جرح واحد كفى ولو جرحه ولو عدل واحد كفى واشتراط الاثنين كشهادة ليس بسديد ثم قال ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه لأن بعضهم اشترط هذه الأمور ولا يشترط يعني للراوي أن يكون ذكرا كم كم روى تعالى شهد الله تعالى من حادث واسماء أم عطية إلى آخره فقبل أمة, أمة السلف رواية عائشة وهي أنثى إذن لا تشترط ذكوريته ولا رؤيته يعني رؤيته لمن للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان من جهة الصحابة فالضرير يقبل تقبل روايته كذلك لو كان من وراء الستر كم من الصحابة مما رووا عن عائشة وهي من وراء حائل إذن لا يشترط الرؤية ولا فقهه لا يشترط ان يكون فقيها كما نص عليه بعضهم فرب حامل فقه فرب حامل فقه الى من هو افقه من هذا حديث ورب حامل فقه وليس بفقيه ورب حامل فقه وليس بفقيه لا يشترط ان يكون الراوي فقيها وانما اشترطه بعضهم من أجل انه اذا روى بالمعنى يكون عالما بما بما يروي ولا معرفة نسبه ولا معرفه نسبه فتقبل روايه مجهول النسب بل عديم النسب كولد الزنا ونحوه لماذا؟ لأن هذه لا مدخل لها في تحقق صفة قبول رواية الراوي أو رده كونه ذا نسب ليس لها دخل وإنما النظر في ضبطه في إسلامه في تكليفه في عدالته فإذا توفرت هذه حينئذ ليس لنا دخل في النسب سواء كان له نسب مجهول أو لم يكن له نسب العديم النسب ويقبل المحدود في القذف ان كان شاهدا لو حد شهاده الزنا لابد ان تكون من اربعه فلو وجد ثلاث ولم يتم النصاب يجلد الثلاث يحد حينئذ اذا حد في القذف نقول يحد للشرع وتقبل روايته لماذا لان الحد هنا ليس على كون ليس لكونهم ارتكبوا مفسقا وانما لنقص النصاب واخراجهم لي الشهاده هنا مخرج الخبر لا مخرج القذف فحينئذ الحد هنا لعدم تمام النصاب لا لكونهم قاذفين لانه لو قذف لصار ماذا فاسقا فلا بد من التوبه فلا بد من التوبة فاذا علمنا توبته وثبت حينئذ تقبل روايته فان من تابع عن فسق كمل ذنب له ولكن هنا المراد به إن حد المحدود في القذف بحيث إنه كان أحد الشهداء ولم يتم النصاب هل نعتبر هذا لأن بكر وبعض الصحابة حدوا وبعضهم طعن في, في من حد في القذف قذف عائشه الله تعالى عنها من أجل أن لا تقبل رواياته نقول لا هذا ليس من أجل كونه فسقا وإنما لأمر خارج عن العدالة وهو عدم إتمام النصاب عدم إتمام النصاب قال أصحاب أمام أحمد إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته لأنه قد يقذف بلفظ الشهادة يعني يكون شاهدا فلا يتم النصاب فيقذف وقد يقذف فيقول يا زان هذا فرق بين أن يحد من أجل الشهادة لم تتم وبين أن يكون قاذفا يا زان مثلا يكون قذف بنفسه الثاني لابد من التوبة لأنه يعد مفسقا إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته لأن نقص العدد ليس من جهته ولأنهم أخرجوا ألفاظهم مخرج الإخبار لا مخرج القذف فيحد وتقبل روايته كل هذا من أجل الرد من طعن في بعض الصحابة ويقبل المحدود يعني رواية قاذف قد حد إن كان بشاهدا أما إن كان قاذفا فلا بد من التوبة وليس المراد أنه لا يقبل وإنما إن كان شاهدا فتقبل روايته ولا نطالبه بتوبة وأما إن كان قاذفا فلا تقبل روايته حتى يتوب لانه يعتبر ماذا قادحا في العدالة ويكون فاسقا ثم قال والصحابه لما تكلم عن هذه الشروط الأربعة ومحترزاتها ذكر الصحابة لأنهم هم الطبقه الأولى في رواية الأحاديث وهل يتعرض لهم بتعديل أو تجريح وهل هذه الشروط تشملهم أو لا قال والصحابة كلهم هذا تأكيد كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم حد لهم الله عز وجل من سابع السماء كلهم عدول بإجماع من يعتد به بإجماع المعتبرين وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي قائل للنووي قال النووي, النووي قائل النووي أجمع من يعتد به من أهل العلم أما من كان من أهل البدعك الرافضاء ونحوهم فلا عبرة لهم في إجمعات أهل السنة والجماعة ثم قالوا الصحابي إذن إذا كانوا الصحابة عدولا حينئذ فلا حاجة إلى البحث عن عدالتهم فجهالة الصحابي لا تضر فجهالة الصحابي لا تضر ويبنى على هذه المسألة كما سياتي مرسل الصحابي أو مرسل الصاحب واصل في الأصح لأن الغالب أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي فإذا اسقط الصحابي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقول الصحابي جهالته لا تضر لماذا؟ لأن القاعدة أنهم كلهم عدول والصحابة كلهم عدول بإجماع العلماء المعتبرين وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به إذن ينبني على هذه المسألة هو هذا وأما من فصل بانهم عدول إلى زمن الفتنة ثم بد من الباحث إلى اخره نقول هذه أقوال كلها ضعيفة مردودة هذه كلها أقوال ضعيفة ومردودة قال تعالى في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين وقال والذين معه اشداء وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وقال لا تؤذوني في اصحابي ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غايه التعديل حبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم جهادهم تضحيتهم من اجل الدين هذا يكفي في العداله ولا نحتاج الى ان نبحث وما وقع فيما بينهم من خلاف نقول ها نسكت عما شجر بينهم ولا يعد ذلك كلهم مجتهدون وان كان فيه مصيب وفيهم مخطئ لكن نقول هذا حصل من باب الاجتهاد والمجتهد اذا والقاضي اذا اجتهد واصاف له أجران واذا اجتهد فاقطف له اجر واحد ولا نبحث ولا نستفصل ولا نتحامل على شخص معين بل ولا نقرا ولا نذكر هذه للناس عموما وانما تطوى ولا تروى تطوى ولا تروى ثم قال لما بين لك أن الصحابه كلهم عدول قال والصحابي من هو الصحابي من صحبه ولو ساعته أو رآه مؤمنا من صحبه يعني صحب النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو رآه يجعلنا نعمم قوله صحبه بأن المراد به الصحبة بمعنى الصحبة المراد بها اللقين فعينئذ يعم البصير والأعبها أو رآه قابل به صحبه من صحبه يعني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره لأنه قال أو رآه فيما, فيما بعد حينئذ صحبه بمعنى اللقي ليعم البصير والاعمى ولو ساعة ولو ساعة يعني لا يشترط طول الصحبة كما هو مذهب كثير من الأصوليين أهل الحديث هذا التعريف جار على مذهب أهل الحديث أن الصحبة لها شرف او شرف اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى الصحبه لكل من راى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يجلس معه ولو راه عن بعد فحينئذ نقول لا تشترط او لا يشترط طول الصحبه حد الصحابي مسلم لاقي الرسول وان بلا روايه عنه وطول وان بلا روايه ولو لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابه لم تطول صحبته بل لو راه ساعه لو لحظه نحكم بصحبته وإن كانوا يتفاوتون فيما بينهم وإن كانوا يتفاوتون فيما بينهم لذلك من لزم النبي صلى الله عليه وسلم مدة بعثته ليس كما رآه قبل وفاته في عشرين يوم مثلا لا يستويان قطعا هذا من صحبه ولو ساعة حينئذ ولو ساعة فيه رد على من اشترط طول الصحبة كما هو مذهب كثير من الأصوليين وبعض المحدثين أو الحديث المتأخرين أو هذا للتنويع أو رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يجتمع به رآه يقظه حيا يقظ لو راه في المنام ها صفيه كلهم صحابه صارت صحيح اي نعم او راه يقظة اما في المنام فلا حيا عليه الصلاه والسلام فلو راه مسجيا مسجيا نقول لا لا تثبت الصحبه مسجن بفتح الجيم. قال ابن الصلاح وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا كل من راه حكم الصحبة أعطوا كل من راه حكم الصحبة قال وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه إذا عرفنا حد الصحابي على ما ذكره المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى مشهور من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح وله شرح جيد في النزاء تثبت الصحبة بماذا نقول بالتواتر كالخلفاء الأربعة راشدين عشر مبشرين بالجنة كذلك تثبت بالاستفاضة والشهرة كون ذلك الصحابي التي يدون دون التواتر كالضمام وعكاشة أو بخبر غيره عنهم لو أخبر صحابي بأن فلان الصحابي تثبت الصحبة أو بخبره عن نفسه عند الجمهور لو أخبر انا الصحابي أن التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل أو لا يقبل نقول يقبل بشرط المعاصرة والعدالة بشرط المعاصرة والعدالة أو خبره عن نفسه لأنه ثقة مقبول القول فقبل في ذلك كروايته بشرط أن يكون معاصرا يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم عدلا وأما غير الصحابي الصحابي عرفنا وأما غير الصحابي لابد من تزكيته كالشهادة كما أن الشهود لابد من تزكيتهم كذلك غير الصحابي لابد من تزكيته كما ذكرنا في الشروط السابقة انها الاصل فيها العدم فحينئذ لابد من العلم بوجودها التكليف هل سمع تحمل بالغا أو لا هل أدى بالغا أو لا هل هو حال كونه متحملا مسلما أو لا لابد من وجود هذه الشروط وغير الصحابي بد من تزكيته لابد أن يزكيه أن يزكيه عالم بأسباب الجرح والتعديل والرواية عنه عن غير الصحابي تزكية فإذا روى عنه من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة أو روى عنه ثقة قال تزكية يعني إذا لم نجد نصا لعالم بأن الراوي الفلاني ثقة قال والروايه عنه تزكيه في روايه عن الامام احمد بشرط ان يعلم من عاده الراوي او صريح قوله انه لا يروي الا عن عدل إلا لا يروي إلا عن عادل يعني بعض المحدثين الشهر انه صرح انه لا يروي الا عن عادل فاذا قال عن رجل او قال حدثني الثقه او حدثني من لا اتهم فحينئذ قلنا نحكم بانه ثقه بانه عادل لماذا لأن هذا الراوي المحدث الإمام قد حدث عنه وعلمنا من حاله أو من صريح قوله أنه لا يحدث إلا عن, عن ثقاء وليس في الأظهر تعديلا إذا عنه روى العدو ولو خص بذا والأرجع عند المتأخرين أنه لا يعد بل عند أكثر اهل عن الحديث أنه لا يعد تعديلا لا يعد تعدينا بل حاله حال غيره لابد من البحث والفحص ولذلك قال السلطي وليس في الاظهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بذا وليس في الاظهر يعني قول الاظهر وليس في الاظهر تعديلا إذا عنه روى العدل اذا روى عنه العدل ولو خص بذا ولو خص انه لا يروي الا عن العدول نقول هذا لا يعد تعديلا بل لا بد من التنصيص ولا بد من البحث والفحص إذن والرواية عنه تزكية في رواية إذا الرواية الأخرى لا تعتبر تزكية وهي أرجح, وهي أرجح بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدله ولذلك يقول القاسم محشيا على هذا خالف في ذلك الأكثر فذهبوا إلى أن الرواية المذكورة ليست بتعديل وهذا أصرح ورجحه السيوطي فيه الفيته. والحكم بشهادته اقوى من تزكيته اذا قضى القاضي بشهاده زيد مثلا كان ذلك تعديلا له لماذا لان الشهاده يشترط فيها العداله لابد ان يكون معدلا واشهدوا ذوي عدل فاذا قضى القاضي بشهاده زيد كان هذا الشاهد عدلا فهنايد الحكم بشهادته يعتبر تعديل ولا اشكال في هذا ويقبلك التزكية من واحد، ويقبل، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. ثم قال والجرح هذا مقابل للتعديل عندنا عاد تعديل وتجريح. والجرح ما هو؟ قد نسبة ما ترد به الشهادة أي أن ينسب إلى شخص ما يوجب رد شهادته كذاب فاسق. لا يعتمد عليه لا يوثق في حديثه عديم الأمانة نقول هذه ترد الشهادة حينئذ إذا نسب إلى الراوي ما ترد به الشهادة ككذاب وفاسق وعديم الأمانة حينئذ نقول ماذا آه يعتبر, مجروحا يعتبر مجروحا قال والجرح نسبة ما ترد به الشهادة يعني أن ينسب إلى الراوي راوي الحديث ما لو نسب إلى الشاهد لرد شهادته هذا تقدير كلام نسبة ما ترد به الشهادة نسبة ما ترد به الشهادة أن ينسب إلى راوي الحديث ما لو نسب إلى الشاهد في مقام الشهاد رد شهادته كان قيل فاسق ونحو ذلك ممن ترضون من الشهادة والفاسق والكذاب لا نرضاه وأشهد ذوي عدل نقول غير ذي العدل لا, لا يؤمن وليس ترك الحكم بشهادته منه ليس ترك الحكم بشهادته منه يعني وليس ترك الحكم بشهاده زيد مثلا يعتبر من الجرح لانه قال في المقابل والحكم بشهادته اقوى من تزكيته إذا يعتبر تعديلا له طيب اذا ترك القاضي شهادة زيد رد شهادته هل يعتبر جرحا إذا قبل شهادته قلنا هذا يعتبر تعديلا وإذا ردها هل يعتبر جرحا لا لأن سبب الرد في الشهادة ليس مبنه دائما ما يوجب الفسق لا قد يرده للتهمة تهمة القرابة يأتي ويشهد لابنه يرده القاضي هل الرد هذا يعتبر جرحا نقول لا إذن قوله وليس ترك الحكم بشهادته منه لابد من زيادة منه منه أي من الجرح أي وليس ترك الحكم بشهادته من الجرح لاحتمال وجود سبب آخر لترك العمل بشهادته غير الفسق كعداوة أو تهمة قرابة إذا لو ترك القاضي شهادة زيد لا نعتبر هذا الترك وهذا الرد جرحا للراوي أو لغيره ويقبلك التزكية من واحد ذكرناه واثنان ان زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح وهذا مذهب الأمة الأربعة ولا يجب ذكر سببه ولا يجب ذكر سببه يعني سبب ماذا؟ سبب الجرح إذا قال فلان مردود الرواية أو لا يقبل خبره لابد أن يبين أو لا؟ قال لا يجب ولا يجب ذكر سببه لماذا؟ لأن أسباب الجرح معلومة لأن أسباب الجرح معلومة لأنه يحصل بأمر واحد ولا يشق لأنه يحصل بأمر واحد وهذا الأمر الواحد أمر معلوم مستفيض عند المجرحين المعدلين حينئذ إذا قال فلان لا يوثق بحديثه او لا تقبل روايته او قال فلان فاسق او فلان كذاب قال لا يجب ذكر سببه وهذا ليس على اطلاقه وعنه بلى الروايه الاخرى قال بلى يعني يجب ذكر السبب لماذا لان اسباب الجرحه فيها خلاف فيها فيها خلاف قد يجرح بما لا يكون جارحا حينئذ لا بد ان يبين لا بد ان يذكر السبب الذي من اجله جرح الراوي ذاك لماذا؟ لأنه لو أراد أن يبين لا يحتاج إلى صفحات بخلاف العدالة العدالة ذكرها يطول يصلي ويصوم ويفعل ويقوم الليل هذه أسباب تعديل لكن الجرح لا بواحد يكفي قصة واحدة تكفي فحينئذ لو ذكر سبب الجرح لا يشق عليه كذلك نظر آخر أن يقال أسباب الجرح مما يختلف فيها المجرحون قد يجرح زيد بما لا يجرح الآخر، وحينئذ لابد لا بد من من ذكر السبب. وعنه بلا، يعني لا بد عن الإمام أحمد. رواية أخرى لا بد من ذكر سبب الجرح. وقيل قول ثالث يسفسر غير العالم، يعني يقبل الجرح من غير ذكر لسببه، من غير بيان لسببه إذا كان الجارح عالما بأسباب الجرح والتعديل. وأما غير العالم فلا بد من ان يبين السبب فلا يبد ان يبين السبب ثم قال ويقب ويقدم على التعديل يعني اذا تعارض الجرح والتعديل ايهما يقدم قال ويقدم الجرح على التعديل اي عند التعارض وقدم الجرح ولو ها أكثر اكثر في الاقوى ولو على كل يقدم الجرح على التعديل انفصل إن انفصل إن إن وإن لم يفصل فحينئذ ينظر في تعارض الجرح والتعديل وذكر رواية أخرى أنه إذا كان المجرحون أكثر قدم المجرحون وإذا كان المعدلون أكثر يعني من المجرحين قدم المعدلون ويقدم على التعديل أي عند التعارض وقيل الأكثر يعني من الجارحين أو المعدلين وهل الحديث لهم نظر خاص فيه مثل هذه المسائل لما انتهى من الحكم على الصحابي وغير الصحابي بالتسكية والتعديل والتجريح انتقل إلى بيان الفاظ الرواية قال وأما الفاظ الرواية يعني في نقل الحديث فيما ينقل الحديث أو تنقل الرواية لابد من الفاظ تدل على اتصال وإلا لحكم بعدم اتصال السند وحين ذي لابد من النظر في الصيغه التي يؤدي بها الراوي لأن من الصيغ ما يفهم منها اتصال السند ومن الصيغ ما هي محتملة ومن الصيغ ما تدل على عدم الاتصال وأما الفاظ الرواية يعني نقل حديث فمن الصحابي خمسة لأن الناقل إما يكون صحابيا وهو الذي يكون في آخر السند وإما يكون غير صحابي وهو ممن يأخذ عن الصحابي فمن الصحابي خمسه اقواها يعني اعلاها في الاحتجاج سمعت او اخبرني او شافهني اذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم شافهني النبي صلى الله عليه وسلم هذه اعلى درجات ها الاداء لماذا لماذا تدل على ماذا تدل على وجود الواسطه او عدم الواسطه هي قاطعه قاطعا عدم الواسطه والصحابي ثقه عدل اذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين اذا ليس ثمه واسطه بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم المرتبه الثانيه قال كذا قال قال, قال هذه تحتمل اذا قال شخص قال زيد يحتمل انه سمعه ويحتمل انه لم يسمعه للاحتمال كما قال هنا لاحتمال سماعه من غيره نزلت هذه مرتبه قال كذا وفعل كذا مثلها فعل كذا لاحتمال سماعه من غيره لكن نقول للصحابة اذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وجزم حينئذ الاحتمال السماع من الغير ضعيف لو كان في غير الصحابة نعم أما في حق الصحابة لا, لا الاحتمال الذي يكون في صيغة قال كذا أو فعل كذا نقول هذا الاحتمال مرجوح ويكون الراجح السماع إذا لاحتمال سماعه من غيره نقول والراجح حمله على عدم الواسطة فهو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما عبر بهذا حسب المقام ثم المرتبة الثالثة أمر أو نهى إذا قال أمر ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس كسمعته أو أخبرني أو شافهني أو قال كذا لماذا اذا قال امر هذه جعلها دون الثانيه تحتمل الواسطه اذا قال امر النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه اخبرني صحابي اخر بان النبي صلى الله عليه وسلم امر فنسبت للنبي صلى الله عليه وسلم مباشره امر النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل امر ثاني ها اي نعم لكن هذا ما هو صحيح. هم يقولون هذا اذا قال الصحابي امر نقول هذا يحتمل يحتمل الصحابي فهم أنه أمر ليس بأمر أو أنه نهي وليس بنهي وهذا ما هو صحيح لكنهم يذكرون هذا يقول نجعله في المرتبة الثالثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم او نهى لاحتمال الواسطه لاحتمال الواسطه أنه نقل إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر او نهى ويزاد عليه احتمال آخر وهو أن يعتقد ما ليس بأمر امرا ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية وليس بامر عام فلهذه الامور الثلاثه قالوا إذن هي دون مرتبه الثانيه والصواب انه اذا قال امر النبي صلى الله عليه وسلم فقد امر والصحابي اذا فهم الامر من النبي صلى الله عليه وسلم ففهموا حجه لان فهم الامر او مدلول الامر هذا امر لغوي وهم أعلى من اعلى من او اعلى درجات الفصحى قد توفرت في الصحابه رضى الله تعالى وهم علماء في اللغه فعندئذ اذا فهم الامر من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما فهم وإذا فهم النهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما فهم بل قوله وفهمه مقدم على غيره ولذلك اذا لم يكن ثم خلاف بين الصحابه فقوله حجه بشرطه كما سياتي اذن قوله امر او نهى نقول الصواب انه ها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم امرنا او نهينا هناك امر وهنا امرنا او نهينا نقول هذا ايضا يحتمل يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون امرنا او نهينا الامر هو ابو بكر او عمر رضي الله تعالى عنهم حينئذ لوجود هذا الاحتمال ولوجود الواسطه وعدم المباشره نزلت مرتبه رابعه ثم امرنا او نهينا لعدم تعيين الآمر من هو الامر قالوا يحتمل ومحل الخلاف في غير ابي بكر رضي الله تعالى عنه. اختلفوا في نهينا وامرنا ومحل الخلاف غير ابي بكر لو قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه امرنا ونهينا ليس فوق ابي بكر الله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قال عمر فيحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه الخليفه الراشد الاول لانه له ولايه عن لو امر وقال امرنا لكان حقا ولو قال نهينا وقد نهى ابو بكر لكان حقا إذن فيه احتمال قالوا هذا الاحتمال من عدم تعيين الامر نزل الدرجه ولذلك إذا تعارض حديثان ولم يكن هذه نستفيد منها عند التعارف إذا تعارض حديثان حديث مصرح بسمعته وحديث نهينا أو أمرنا حينئذ أذن تأتي هذه من المرجحات فما كان إذا لم يكن الجمع إلا بالنظر إلى هذا الطريق إلى ألفاظ الرواة إذا لم يكن جمع إلا بهذا الطريق فما صرح فيه بالسماع مقدم لأنه منقول بنفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولاحتمال بل القاطع بعدم الواسطة وأمرنا ونهينا هذا فيه واسطة وإن كان الاصح انه يحمل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم ول حكم الرفع بالصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرافع أهده أو عن إضافة العراء لقام من السنة سيأتي ومثله من السنة إذا قال الصحابي من السنة كذا هذا يحمل على ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ثم احتمال آخر ان سنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان وعلي نقول الأصل إذا أطلق الصحابة مثل هذه الالفاظ فإنما يعنون بها صاحب الشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ثم احتمال فهو احتمال لغوي يعني بالنظر للصيغة لو نظرنا إلى اللفظ أمرنا مبني لما لم يسمى فيحتمل لكن هل هذا يقرن بفعل الصحابة وباستقراء كلامه وباستقراء افعاله أنهم يطلقون هذه العبارات في غير الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا فحينئذ نقطع بكون هذه الألفاظ كلها إذا أطلق صحابي مراده النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكون حقيقة عرفية أما من إذا نظرنا إلى المباحث اللغويه كل لفظ بحده، فحينئذ تأتي هذه الاحتمالات ثم هذه الاحتمالات احتمالات عقلية احتمالات عقلية فليثبت أن صحابي أطلق من السنة ولم يرد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو قال امر النبي وتبينه لم يأمر أو نهى وتبينه لم ينهى حينئذ يختلف الحكم أما مجرد هكذا تجويزات عقلية فلا ومثله من السنة لأنه غير معين يحتملها سنة بكر وغيره ثم المرتبة الخامسة كنا نفعل هكذا دون أن يقيدها بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلونه دون إضافة إلى زمن عليه وسلم فإن أضيف إلى زمنه فحجه يعني ما قال كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعلى درجة ما في إشكال أعلى درجة من قوله كنا نفعل ولم نضيفه إلى زمن رسوله السلام لماذا؟ نعم إقرار احسنت إذا قال كنا نفعل في زمن رسوله السلام صار إقرار كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل مثله كنا نعزل والقرآن ينزل هذا صار إقرار ممن ها لا النبي من الله عز وجل صار إقرارا من الله عز وجل كذلك لو قال كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء علمنا أنه شاع فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشع فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأنه إن شاع فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره فإذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كان سرا كما هو في العازن نحوي نقول هذا أقره الله جل وعلا من سمع السماء لأن الزمن زمن تشريع حينئذ لا يسكت على على منكر فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور اقراره عليه عليه الصلاة والسلام وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون يعني قال الراوي عن الصحابة كانوا يفعلون نقل للإجماع لماذا؟ لأنه لا يقول ذلك إلا ويقصد إقامة الحجه يقصد إقامة الحجه فيحمل على من قولهم حجة وهو الإجماع وهو الإجماع خلافا لبعض الشافعية كانوا يفعلون هذا نقل للإجماع نقل لي للإجماع وهذا يحتاج إلى نظر ويقبل قوله أي قول الصحابي رضي الله تعالى عنه هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب إذا حكم الصحابي بكون هذا الخبر منسوخا حينئذ لا إشكال فنذهب إلى قوله ونقول بقوله إلا إذا تبين ما هو خلافه إلا إذا تبين ما هو خلاف لأنه قد يسمع الناسخ ولا ما يظنه ناسخا وقد يكون أمر آخر حدث وحصل في آخر الزمن ولم يطلع عليه ولم يطلع عليه وكم من أمور يحكم فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتكون منسوخة بأدلة أخرى يعني قولهم ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ إذا لم يكن ما هو اكد في الأخذ به ويرجع إليه في تفسيره إذا كان الحديث فيه إجمال وفسره الصحابي فقوله اولى الأقوال والنظر والوقوف مع قوله اولى ما يوقف ويعتبر عند تفسير الحديث إذا كان الحديث يحتاج إلى تفسير وفيه بعض الإجمال وقد فسره الصحابي وخاصة إذا كان راوي الحديث حينئذ يذن قل لكن لا نتقيد به لا نتقيد به كما يظنه بعض الأحناف ولذلك يقولون الحجة فيما روى لا فيما راى في فيما روى لا في مراه لانه قد يرى رايا ويتكون السنه على خلافه لكن احنا كثيرا ما يترك الحديث بسبب ان ابا هريره افتى بكذا ويكون قد روى ونرد عليهم نقول الحجه في مراه ولا في مراه هذا رايه ولكن اذا لم يعارض اذا لم يكن غيره حينئذ يكون أول ما, ما يعتمد ولغيره يعني غير الصحابه من الفاظ الروايه مراتب ايضا اعلاه والاصل يقول علاها لأنها مراتب اش كذلك ونعله في الناس اعلاها قراءه الشيخ عليه يعني على التلميذ ان يقرا الشيخ على التلميذ هذا اعلى المراتب واعلى الدرجات لماذا لانه يسمع لفظ الشيخ ففيه من التثبت والتحفظ ما لا يكون في غيره يعني يسمع إخراج المخارج يسمع الحركات إلى اخره من لفظ الشيخ وهذا أولى في التثبت والتحفظ قال في معرض الإخبار هذا قيد يعني أن يقرأ الشيخ على التلميذ في معرض الاخبار. يعني لا في معرض المذاكرة لأنهم كانوا يتسهلون في المذاكرة ما لا يتسهلون في الاخبار. فيقول التلميذ اذا قرأ عليه الشيخ حدثني إذا كان وحده أو حدثنا إذا كان معه غيره أو أخبرني وقال وسمعته المرتبة الثانية ثم قراءته على الشيخ الطالب يقرأ على الشيخ وهذه تسمى بالعرض عند أهل الحديث فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية يقول نعم يعني يؤيد هذه القراءة أو يسكت ويكون سكوته حينئذ الرضا بما قرأ الطالب وليس ثم خطأ خلافا للظاهرية لماذا أو لبعض الظاهرية لأنهم قالوا لابد أن ينطق الشيخ بصحة ما قرأ عليه فسكوته ليس بدليل على على الرضا فيقول الطالب اذا قرأ على الشيخ أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه يعني ليس كالاول الأول يقول أخبرنا حدثنا قال سمعت والثاني هنا يقول ماذا يقول حدثنا أخبرنا قراءة عليه يعني يقول أخبرنا قراءة عليه وحدثنا قراءة عليه والظاهر من كلام المصنف أن القيد لأخبرنا وحدثنا لكلمتين وهو رواية عمام أحمد لا بدونه في رواية لا بدونه بدونه الضمير يعود على القيد وهو قراءة عليه يعني لا يطلق فيقول أخبرنا حدثنا فحين الذي نكون كذبا لأنه اصطلح على أن أخبرنا وحدثنا فيما إذا قرأ الشيخ على الطالب وإذا قرأ الطالب على الشيخ فقال أخبرنا ولم يزد قراءة عليه يكون فيه لبس وفيه كذب لا بدونه لأنه يوهم السماع من لفظ الشيخ وهذا كذب في الرواية فلا يجوز في رواية أي رواية عن احمد أحمد أنه لابد من القيد أنه يقول أخبرنا أو حدثنا لا بدونه في رواية وفي رواية أخرى أنه يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا بدون قيد وفي رواية ثالثة وقول آخر الفرق بين حدثنا وأخبرنا فيجوز في أخبرنا ولا يجوز في حدثنا على كل هذه الصلاحات ذهبت وماتت وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية هذا إن علم أنه يفرق لأن ثم من يفرق بين اخبرنا وحدثنا فإذا كان الشيخ يفرق بين اخبرنا وحدثنا فإذا قال أخبرنا لا يجوز الطالب أن يرويه بحدثنا وإذا قال حدثنا لا يجوز أن يرويه بخبرنا. لماذا؟ لأن الشيخ يفرق بين الثنتين هذا في رواية والرواية الأخرى الجواز ثم المرتبة الثالثة من مراتب تحمل حديث الاجازه الاجازه أن يأذن الشيخ بالرواية عنه أن يأذن الشيخ بالرواية عنه. فيقول وهذه صفة الإجازة. أجزت لك. يقول للطالب. أجزت لك رواية الكتاب الفلاني. وهذا تعيين. إذن تكون الإجازة معينة. فلا بد أن تكون معينة أو تكون عامة أو مسموعات. إذن الإجازة يشترط فيها أن تكون لمعين بمعين وأن تكون عامة. فإذا قال أجزتك أن تروي عني بعض مسموعاتي صحت لا تصح لماذا لأنها مجهولة. لأنها مجهولة ويشترط في الإجازة ان تكون بمعين وبعضهم يقول لي معين فلو قال أجزت لأهل الأرض بعضهم لا لا لا يجز ذلك وإن كان توسع في الإجازة توسعا غريب والمناولة وهذا نوع من الإجازة فيناوله كتاب هي نوع من الإجازة الأولى يقول أجازت لك الكتاب تروي عني كتابي فتذهب السوق وتأخذ منه كتاب وترويه عن الشيخ وهذه يناوله نفس الأصل الذي عند الشيخ الشيخ يكون قد ضبط أصل ما صح البخاري يقول اروي عني هذا الكتاب هذه مناولة هي أكد من الأولى هي نوع من الإجازة لكنها أعلى لأنها أضبط فيناوله كتابا ويقول ارويه عني وهذا إذن في الرواية بد من الإذن فلو أعطاه الكتاب وسكت ما صحت لابد أن يقول له اروي عني هذا الكتاب اروي عني فيقول حينئذ إذا أراد أن يبلغ ويروي الطالب أنبأنا فإذا قال أنبأنا نفهم أنها مناولة نفهم أنها مناولة تفريق دقيق وإن قال أخبرنا له ان يقول أخبرنا لكن لابد من زيادة قيل أخبرنا إجازة أو مناولة تقيد كما هنا قال أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه هنا وإن قال أخبرنا الطالب بدلا من انبانا والموقع والمحل المحل هنا موقع أو محل فلا بد من إجازة ها فلا بد من إجازة هكذا تضبطها فلا بد من إجازة من حرف جر وإجازة قصد لفظه أخبرنا إجازة حدثنا إجازة فلا بد من إجازة أو مناولة يعني بالنصب فيهما لا تقول من إجازة لأن المقام مقام إروه عني وحصل إذنه حينئذ إن قال اخبرنا فلا بد أن تزيد قيد وهو إجازة أو مناولة وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف منع الرواية بهما يعني بالإجازة و المناولة. ولكن أكثر هذا عند المتاخرين وأكثر من ينسب إلى المتقدمين من أبي حنيف وغيره أن المنع محمول على غير العالم بما في الكتاب أما العالم فيجوز له الرواية لأن البعض توسع إلى زماننا هذا قد يعطي من ما ليس أو من لم يعرف بعلم يعطيه إجازة اروي عني كتبي أو أروي عني كذا لماذا؟ لأن الأول أن تكون الإجازة لعالم بما في الكتاب والمنع هنا محمولة ابي حنيفه المنع من الإجازة والمناولة لمن لم يكن عالما بالكتاب فإن كان عالما فلا اشكال لأن الاجازه ما أعطيت إلا من أجل اكتساب الوقت واختصار الوقت كما هو معلوم ولا يجيز الرواية ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها هذه الرواية النسخة بهذا التركيب لا اشكال وفي الحاشية يقول ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب او هو سماع بدون إذنه فيهما يعني لو قال له خذ هذا الكتاب أو قال هذه مسموعاتي ولم ياذن له بالرواية هل يجوز له أن يرويها اجازه أو مناولة لا يجوز هذا مراده ولا يجيز الروايه على هذا الترقيم لا لا فيها هم يقولون فيها خلط ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون اذنه فيها لأن جواز الرواية مستفاد من الاذن فيها وهو معدوم هنا وهو معدوم هنا اذن اذا قال الشيخ للتلميذ هذا كتابي هذا سماعي ان قال اروه عني صح ان يروي ان لم يقل فالمنع فالمنع لانه مجرد خبر والاجازه والمناوله لا بد لها من من الاذن وليس عندنا اذن هنا ولا, ولا وجوده بخطه يعني لو وجد شيئا بخط شيخه فانه لا يرويه عنه ولو كان شيخه الا اذا اخذ اجازه عامه مطلقا حينئذ نصح ان يرويها عنه اما هكذا لا لا لا يجوز ولا وجوده بخطه بل يقول وجدت كذا ما يسمى بالوجاده عند اهل الحديث وجدت بخط فلان كذا وكذا وهذه التي تسمى الوجادة ومتى وجد سماعه يعني التلميذ من شيخه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه من الشغلب على ظنه لا يشترط في الروايه هنا اليقين الاجازه بل متى ما غلب على ظنه وجد السماع كانوا قديما يكتبون في آخر المجلس الأسماء لو وجده بخط يوثق فيه وظن في نفسه أنه سمع هذا الكتاب وهذه الحديث من شيخه رواه يعني جاز له أن يرويه وإن لم يذكره وإن لم يذكره الضمير يعود إلى أي شيء ها ومتى وجد سماعه نعم حسن يعني جاز له أن يرويه اعتمادا على الخط وإن كان ناسيا للسماع لأن مبنى الرواية على غلبه الظن وقد وجد مبنى الرواية على غلبة الظن وقدوده خلافا لأبي حنيف رحمه الله حيث قال لا يجوز ذلك قياسا على الشهادة وفرق بين الشهادة والرواية كما هو معلوم عند أهل الحديث وإن شك فلا وإن شك هنا غلب على ظنه وهنا شك السواء الامرين سواء الطرفين وإن شك في سماع الحديث من شيخه فلا يعني فلا يروه عنه فإن أنكر الشيخ الحديث بدون جزم بهذا القيد بدون جزم يعني لم يقول كذب عليه أو لم أروه شك فإن أنكر الشيخ الحديث بدون جزم وقال لا أذكره أو لا أستحضره أو نسيته أو لا أعرفه قبل الحديث ها؟ ولم يقدح في الفرع الذي هو التلميذ قبل الحديث ولم يقدح في الفرع لماذا لأنه عدل وأخبر وطرو النسيان على الشيخ هذا لا يمنع من قبول الحديث ولذلك ألف سوط رسالة في هذا المؤتسي في من حدث ونسي يحدث وينسى لا باس ممكن يحصل هذا حتى في الأمور عادية يحدث ويخبر وينسى وإن فإن أنكر الشيخ الحديث بدون جزم وقال لا أذكره أو لا أعرفه قبل الحديث ولم يقدح او يقدح في الفرع لأن الراوي عادل جازم بالرواية فإن جزم الشيخ بأن كذب الراوي رد الحديث لكذب احدهما دون تعيين إذا جزم كذب الراوي في الإنكار نقول ماذا؟ رد الحديث ولا يقبل ولا يطعن لا في الاصل ولا في الفرعي ومنع الكرخي منه من ماذا؟ في أي مسألة الضمير يعود على أي شيء فإن أنكر الشيخ الحديث بدون جزم وقال لا أذكره لم يقدح ومنع الكرخي منه قال لا يقدح لأن الفرع تبع للأصل الفرع تبع للأصل فإذا طعن من جهة الأصل لابد أن يستلزم الطعن في الفرع يعني إذا قال الشيخ نسيت فلابد أن يطعن في رواية الفرع وليس بالصحيح هذا بل أكثر أهل الحديث على أنه لا يطعن في الحديث ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنا قُبلت هذا ما يعانون له بالزيادة في زيادة الثقة ولو زاد ثقة هذا شرط فلو لم يكن ثقة لا تقبل زيادته لا تقبل زيادته لفظا أو معنا يعني زاد في الحديث كلمة كلمة هذه الكلمة قد لا تؤثر بالجهة المعنى لا تؤثر في الحكم أو زاد كلمة تؤثر في الحكم بأن تكون أعم من تلك الكلمة التي في الحديث الآخر هذا مراده لفظاً أو معناً يعني قد يزيد الراوي كلمة فلا تؤثر في الحكم وقد يزيد كلمة فتؤثر في الحكم كان تكون الكلمة التي ابدلها تكون خاصة وهذه عامة إذن زادت الأفراد أو لا؟ زادت الأفراد فلو زاد ثقة كلمة لفظا أو معنا قبلت مطلقا وهذا منهج أكثر الأصوليين وأكثر المتأخرين من أهل الحديث والاصح انه أنه يفصل في كل حديث على حدة يعني لا يعطى قاعدة عامة لكل حديث بأنه إذا زيدت فيه زيادة أنها تقبل فإن اتحد المجلس مجلس الحديث فالأكثر عند أبي الخطاب، يعني إن كان الأكثر أكثر الرواة قد زادوا هذه اللفظة قُبلت وإن كان أكثر الرواه لم يروا هذه اللفظة رُدت العبرة بي؟ بالأكثرية عندها بالخطأ والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط والمثبت للزيادة مع التساوي في العدد والحفظ والضبط إذا كانت تحد المجلس وكانت العبرة بالأكثر طيب التساوي في العدد ليس عندنا أكثرية وتساوي في الضبط والحفظ قالوا المثبت للزيادة مقدم لأن معه زيادة علم لأن معه زيادة علم والنافي هذا ناقص وقال القاضي أبو يعلى روايتان على الإمام أحمد يقدم المثبت لأن معه زيادة علم أو زيادة علم الرواية الثانية يقدم النافي لأن الاصل عدم الزيادة لأن الاصل عدم الزيادة ثم قال ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى هل يجوز رواية الحديث بالمعنى جمهور السلف على أنه يجوز لكن يشترط في أنه غير المتعبد به يعني لا يروي حديث التحيات بالمعنى أو الأذان أو الاقامه لا ما تقبل هذه ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى يجوز أن يروي الحديث بالمعنى في غير المتعبد بلفظه كالأذان والإقامة والدعاء الوارد وأذكار الصباح والمساء يقول هذه لا تروى بالمعنى أذكار الصلوات هذه لا تروى بالمعنى تبقى على أصلها انما التي تكون في ما يسنبط من أحكام لكن ليس على إطلاقه قيده نقل لعالم هذا الذي يجوز أما عاد العالم فلا يجوز هذا الذي تأتي همية اللغة ها للمشتغل بالحديث إذا أراد أن يروي بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور مقتضيات الألفاظ يعني أن يعرف هذا عام هذا خاص هذا مطلق هذا مقيد ويأتي إلى لفظ فيرويه بمرادفه بحيث لا يزيد معنى ولا ينقص معنى والأمر ليس بالسهل الأمر ليس بالسهل أن يأتي بلفظ يرادف الحديث ثم هذا اللفظ الذي اتى به لا يزيد معنى على الحديث ولا ينقص معنى عن الحديث هذا يحتاج إلى أن يكون موسوعة في اللغة وخاصة في فقه اللغة يعني العلم بما وضعت له الألفاظ جعل اللفظ دليلا على المعنى هذا هو الوضع عند الجمهور فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره بمرادفه لا بغيره لماذا؟ لأنه لو رأ... لو غيره أو أبدله بغيره لا بد وان يزيد أو ينقص في المعنى لا بد شام أبا كل من أبدل لفظا نبويا بلفظ غير مرادف فلا بد ان ينقص أو يزيد لماذا لأن اللغه إما ان تكون الألفاظ مترادفه او لا ان لم تكن مترادفه لا بد من التفاوت في المعاني واذا كانت مترادفه حينئذ لا بد من التساوي في المعاني وانما يكون التغاير في الالفاظ ومنع منه بعض المحدثين مطلقا سواء كان عالما بمقتضيات الألفاظ أو لا ولكن الأكثر على الأول ومرسيل الصحابه مقبولة مرسيل جمع مرسى وهو أخوذ من إرسال وهو الإطلاق وهما أخبر به الصحابة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلي ولم يسمعه أو يشاهده بخلاف المرسل عند غير الصحابة المرسل مرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقطراو قد حكوا اشارها الاول ومراسيل الصحابه مقبوله لماذا ها لانهم عدو لانه معلوم ان الصحابي اذا روى قولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه او روى فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهده او يراه حينئذ لا بد وان يكون اخذه عن عن صحابي اخر فحينئذ يكون الواسطه المجهوله بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي اخر وإذا حكمنا بكون كلهم بأنهم عدول إذن لا نبحث نقول جهالة الصحابي لا تضر جهالة الصحابي لا تضر ومرسيل الصحابة مقبولة مقبولة وهذا عليه ائمه الحديث لأنه موصول مسنن ومرسل الصاحب واصل في الأصح هكذا قال السوطة ومرسل الصاحب واصل في الأصح هو موصول لأن حقيقته أنه رواه عن صحابي آخر وقيل ان علم انه لا يروي لا زيد لا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان اول ما بودي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه هذا متى قبل ان تولد عائشة رضي الله تعالى عنها اذا أن ان اخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر عن اصحابنا اخر وقيل ان علم انه يعني الصحابي لا يروي الا عن صحابي أقول كله ما كذا هذا شرط متحقق في الجميع ووجود بعض الصحابه بعض الصحابه يروي عن بعض التابعين هذا موجود لكنه ليس في الاحاديث وانما في اسرائيليات وما على شكلتها وفي مراسيل غيرهم روايتان يعني هل يقبل مرسل غير الصحابي والمشهور انه مرفوع التابعي مطلقا سواء كان كبيرا او صغيرا المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبال أو سقط راو قد حكوا أشارها الأول ثم الحجه به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى ورده الأقوى لماذا؟ لأنه سقط راو ليس بصحابه إذن لا نعلم هذه الواسطة لابد من ثبوت العدالة وسقط صاحبها فحينئذ لابد من التوقف ولا نحكم بصحة الحديث وفي مراسيل غيرهم روايتان يعني عن الإمام أحمد القبول يعني قبول مرسل غير الصحابي لأن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة ثقة لا يحذف هذه الواسطة إلا وقد ضمن لنا وقد ضمن لنا أنه ثقة وحينئذ أسقطه لكن نقول الصواب القول الثاني وفي مرصيل غير من رواية القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي أبو يعلى والمنع للجهل بالساقط والمنع ورده الأقوى هكذا قال ورده الأقوى للجهل بالساقط هو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية فكان الشافعي له شروط فيها معلومة ثم قال خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر حنفية قعدنا قاعدة بالأمس أن خبر الواحد دلت الأدلة الشرعية على قبوله وعلى أنه إذا لم يقع ثم اختلاف في رده وقبوله أنه يفيد العلم حينئذ نقول ما أثبت حجية خبر الواحد وهو الأدلة الشرعية وإجماع الصحابة هل فرقت بين خبر وخبر إذا كان في الحدود لا يقبل إذا كان مخالف للقياس لا يقبل إذا كانت تعم به البلوى لا يقبل نقول هذه التفصيلات كل ما السفصل أو فصل في اخبار الأحاد فهو مبني على اجتهاد أو قياس أو رأي فحينئذ كل ما سياتي ما يذكره المصنف نقول مبنىه الاجتهاد والرأي والنظر وإذا ثبت أصل المساله بدليل شرعي فحينئذ نقول لا اجتهاد ولا نظر ولا قياس لأن الادله عامة هكذا نقول الادله عام حجية خبر الواحد ثبتت بالشرع والأدلة عامه مطلقة لم تقيد ولم يستفصل الصحابة بل حملوا جميع أخبار الأحاد على الحجية واحتجوا على بعضهم ببعض بهذه الأحاد فحينئذ نقول أي تفصيل فهو مردود أي كان قائله. أي كان قائله وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية أي المتأخرين خبر الواحد عن حديث خبر الواحد فيما تعم به البلوى يعني ما يكثر وقوعه في الناس بعضهم يرى أكثر متأخرين إذا كانت تعم البلوى بالحكم الشرعي ويحتاجه أكثر الناس قالوا هذا لا يقبل خبر الواحد لأنه مظنون، لابد أن تكون الدواعي قد وجدت لنقله والسؤال عنه بكثرة وهذا أمر غريب لأن أشد ما, ما يحتاجه الناس وتكثر فيه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد بعث معاذ واحد انك تاتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم إليه ها شهاده ان لا اله الا الله ثم قال فين ما جابك الا فاعلم ان الله افطر دع خمس صلوات ثم الصدقه وهذه مما تعم بها البلوى اولى هذا اولى من الوضوء واولى من الغسل واولا من السواك ونحوها فاذا قبل خبر الواحد وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم واحدا وهذا فعله وهو حجه نحتاج بان النبي بعث واحدا إذن لو لم يكن معاذ حج على من يبلغه هذا الخبر لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا واحدا لبعث لو له عشرة حتى يحصل التواتر أو عشرين حينئذ نقول ما تعم به البلوى وهو ما يكثر قوحه عند الناس أكثره أصول الدين وقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث أحدا إلى القبائل يخبرون بأمور تتعلق بالعقيدة وهي آكد ما يكون على الناس وخبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة هكذا مثل المحشي كرفع اليدين في الصلاة ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوي حجة من خالف أن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله فيشتهر عادة إذا كثر السؤال عنه من الناس هل لابد أن يشتهر لابد وأن, وأن يشتهر نقول عاش رضي الله تعالى أن حصل خلاف بين الصحابة في من جامع ولم ينزل هل يجب عليه الغسل ام لا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما تعم به البلوى فقالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ماذا نقول في هذا نرده لأنه تعم به البلوى فلو كان حديث صحيحا لا اشتهر واشتهر عند الناس وروة عاش ومسلمة وإلى اخره قل يقبل ولو كان مما تعم به البلوى فوروده غير مشتهر دليل بطلانه هكذا يقول بعض الحناف وروده غير مشتهرين دليل بطلانه والجواب لنا قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا ولهم اعتراضات أخرى وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية أي المتأخرين وفي إثبات الحدود وما يسقط بالشبهه خلافا للكرخ يعني إذا جاء خبر الواحد يثبت حدا أو ما تسقط به الشبهه والحدود أيضا نقول هذا يقبل لأن الحدود أيضا تثبت غلبة الظن وكل هذه المسألة مبنها ماذا أن خبر الواحد يفيد الظن هذه المصيبة عندهم خبر الواحد يفيد الظن لا بد أن يكون القاطع الذي يقطع به لا يثبت بمثل هذا لا بد أن يثبت بمقطوع ولا يثبت بمظنون ولذلك علنا الكنخ هنا لأنه مظنون غير مقطوع من صحته لماذا لا نقبل خبر الواحد في الحدود يقول لانه مظنون غير مقطوع بصحته فصار شبهة فيه فلا يثبت به حد صار شبهه خبر الواحد صار شبهه وفيما يخالف القياس يعني خبر الواحد مقبول فيما يخالف القياس يعني مقدم على القياس خبر الواحد مقدم على القياس والصحيح انه ليس في الشرع مسألة تخالف القياس بل الشرع كله سواء في الأصول وما استثناه الشرع كلهم موافقون للقياس كلهم موافقون للقياس ورد من القيم هذا في إعلام الموقعين بكلام طويل انه لا يوجد لان يأتي بعض الفقهاء يقول لك العرايه على خلاف القياس كيف على خلاف القياس الاصل انها قريبه لا هي على وفق القياس الاصل والفرع كلاهما على وفق القياس وليس عندنا في الشريعة ما هو على خلاف القياس وحكي عن مالك تقديم القياس على خبر الواحد وشخ الامين رحمه الله لا مالك, مالك أجل من أن يقدم القياس على خبر الواحد وقال أبو حنيفة رحمه الله خبر الواحد ليس بحجة ان خالف الأصول أو معناها. ومقصود بالأصول هنا الكتاب والسنة والجمع أو معناها القياس والحاصل أن خبر الواحد يقبل مطلقا بلا تفصيل متى ما صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول سواء كان فيما تعم به البلوى كان في العقيدة، كان في الغيبيات، كان في اشراط الساعة، كان في أحكام النكاح، مطلقا بلا تفصيل، لماذا؟ لأن الصحابة قبلوا خبر الواحد بلا تفصيل، والأدل الدال على شرعيته بأنه حجة أثبتته بلا بلا تفصيل، ثم قال ثم هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لغضية. صلى الله وسلم على نبينا محمد بنانسان.